والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم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 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَا مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا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 أولائِكَ سَنُؤتيهِمْ أَجرًا النعظمَا إ أَوْ حَين إلَكَكَمَا أَو حَين إلى نُح وَنَّبينَ مِنْ بعده وَأَوْحيَيين إ إبْهِيمَ وَإسممَاعلَ وَإسْح طَويعاقُوبَ وَالْأَسْبَطِ وَعس وَأَُّوبَ وَيون سَوهَرونَ وَسُلَم وَآتَيين دَودَ زَبوراء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 يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فَإِنَّ لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلو فِي دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق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 والالمحصنَاتُ منِنْ الْ المؤمننَاتِ والالْمُحْسَناتُ مِنَ, من الذي نَأوت كتابَ منِن قبلِكمُمْ إذَا آتَيتُمهُ النَأجَهُ إذ آتَيتُهُ النجَُهُ الن محُحسنِينَ لَيرَ مسافِحينَ وَلا متخِل أأَخْدَان وَم يَكفرُرُ بالِالْإمانان فَقدَ حَ بِطَعملهُ وَهُو فيِيآخِة منِنْ الخاسِلين.